عليهم على لا له لازم من إعادته إليهم أما إنك تتصدق به ما تملك تتصدق التصدق به لابد من الإعادة أخبرهم ويسمحون لك وإن رده عليهم عندما أذهب إلى أهل في بلدين في بلدي يقولون لي احلق مدر هذا مع أن الحكومة متشددة على يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك فإذا حفظت الله حفظك من جميع خلقه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كيف نفرق بين الرشوة المحرمة وبين الهدية المباحة والله يا أخي الشخص عندما يعطيك شيء هذا انظر إلى العلاقة اللي بينك وبينه ما هي أنت صاحب عمل ويجي لمك ويعطيك هدية يعطيك قلم يعطيك ساعة يعطيك سيارة يعطيك لأن الهدايا على حسب الشيء الذي سيجنيه مستقبلا لأن بعض الناس في الرشوة تجد أنه يعطي... يعطي يسميها هدية هو لكن أنه يريد أنه ينال مصلحة بعد سنة بعد سنتين من هذا الشخص يعني مخطط لكن شف لك واحد من الفقراء اللي في الحرم ورح جيب له هدية عطيها ما يمكن هذا ما, ما تعطيها يا لأنك تقول هذا رجل هذا رجل ما أنا مستفيد منه لكن شخصا أبستفيد منه مثل الآن الأشخاص اللي يشتغلون في الأعمال التجارية واللي يشتغلون يروحوا للدوائر الشرعية أبدا تجد أنه يستخدم الرشوة هذه يعني اتلين رأس الشخص الذي يريد أن يتعامل معه لأنه إذا قبل الرشوة معنى هذا أنه سينقاد لك بالشيء الذي تطلبه منه وقد تطلب منه يعني إلغى واجب من الواجبات أو تطلب منه الحصول على أمر محرم أما إذا كان الإنسان مثلا يبي بيشوا واحد من عباد الله الصالحين يعطيه مثلا يهدي إليه هذا طيب يعني ما يكون بينك وبينه أي علاقة دنيوية وهذا يقول هل وقت النهي لصلاة النافلة يبدأ من أذان الفجر الصادق من طلوع الفجر انطلوع الفجر هذا ويقول هل احياء ليله 27 27 من اين؟ من رجب ولا من شعبان ولا ولا من رمضان ولا ما؟ لأن مطلق هذا إذا كان من شعبان أو كان من رمضان أو أي شهر أحياؤها بصفة دائمة هذا من البداء وهذا يقول يبي تمسح بأستار الكعبة يا أخي هذه خرق ما تنفع ولا تضر ارفع يديك إلى الله سئل علي رضي الله عنه قيل له كم بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة اسأل ربك ما تتبرك بحجر ولا تتبرك بالخرق هذه شخص ظلمني فقلت عند الكعبة حسبي الله ونعم الوكيل إذا كان ظلمك حقا وقلت هذا ما عليك شيء لكن لو عفوت عنه لكان أحسن وهذا يقول يعني أبغسل الحرام بماء الزمزم إذا غسلت ما في شيء ما, ما, ما, ما عرفت قراءة هذا السؤال وهذا يقول الجوال حول الكعبة ما بين متكلم وما بين ال ال الأصوات والموسيقى طبعا الإنسان إذا دخل الحرم يغلق لأن هذا إذا كان فيه موسيقى بعد هذا يكون بلية وهذا يقول ميقاتها المكه للعمره الحل سواء ان جهة عرفه ولا التنعيم ولا امرأة حامل في اول ايامها وهي تحمل اعباء المنزل لوحدها ولم تكمل دراستها وهي وزوجها لا يرغبان الانجاب تمام هل يجوز لها أن تسقط الجنين لا يجوز لها أن تسقط الجنين بناء على رغبتهما في عدم الإنجاب هو يسأل عن الميتة لأن حكم الميتة أسهل من هذا من الصيد رجل كبير مريض أتى من أجل العمرة فطاف بالبيت سبعا ثم سعى بين الصفا والمروة شوطيني وغلب عليه المرض فخرج من عمرته ولم يكملها وقال الله غفور رحيم وذهب إلى مكة فقال له بعض الناس عمرتك غير صحيحة فرجع وطاف مرة أخرى وسعى وحلق جداها الله خير لما رجع وطاف وسعى وحلق ما على الشيء إلا إذا كان جامع زوجته فيها الفترة أو ارتكب شيء من المحرمات من المحظورات فهذا شيء لأنه لا يزال في أحرامه فإن كان عنده زوجه وطئها فسدت العمره وعليه المضي فيها وعليه أن يقضي عمرة نوعية يعني يأتي بعمرة أخرى ويحرم من الميقات الذي أحرم منه للعمرة التي فسدت وعليه ذبح شاة للجماع وتوزع في مكة فإن لم يستطع يصوم عشرة أيام وعليه أيضا التكفير عن المحظورات الأخرى إذا كان حل إذا كان أخذ من الشعر أو تطيب أو لبس مخيط أو, أو غير ذلك من المحظورات وهذا يقول هل يقول هل كثرة خروج الريح سببه السحر مش هالسؤال لا يمكن إنك تشرب ببسواجد بس قلل من المشروبات الغازية مرة وبعدين يعافيك الله بعض الناس ما شاء الله وش هذا أنا أعمل في مكة هل يجوز لي الإحرام من المنزل للحج أحرم, أحرم من المنزل ومن العمر أحرم من, من التنعيم وما هي كفارة الكبيرة إذا وقعت فيها مع أنني في بلد تطبق الشر يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي يا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 يغفر لهم ما قد سلف فالإنسان إذا وقع في شيء يتوب فيما بينه وبين الله جل وعلا ولا يتحدث بهذا عند أحد والتوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له خلاص وهذا يقول وش الحكم في استعمال الدش والله يا أخي هي على حسب استعمالها ولكن مما يؤسف له ان, ان غالب الاستعمال يمكن 98% كله استعمال غير مشروع وعلى هذا تكون حراما زوجة زوجه يسيء زوجها معاملتها وهي تعيش معه متحملة من أجل الأولاد فإذا كبروا وافترقت أو طلقت عن افترقت عنه أو طلقت مع ما مصيرها عليه حتى يأتي قضاء الله على كل حال المفروض إن المعاشرة تكون بين الزوجين كما قال الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف فلا يجوز للزوج أن يسيء معاملة الزوجة ولا يجوز للزوجة أن تسيء معاملة الزوج وإذا حصلت إساءة من أحدهما على الآخر فالخصومة بينهما عند الله يوم القيامة كما قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة ويقول فما يعمل مثقال ذرة خير يره وأما يعمل مثقال ذرة شر يره ومثقال ذرة شر يره سواء عملته مثلا في قريب ولا بعيد ولا عام ولا خاص ولا أكيد سبحان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم الساعة سلام